قصة حب ناقصها والكلام اللي سال وباي واللي مش كله جرح حتى لو جاي بفرع قصة حب ناقصها والكلام اللي سال وباي واللي مش كله جرح حتى لو جاي وشوفوا وسط الحزن فرح وحسني قلبك تلك <تصفيق> أنت ناوي تفضل نفهمها أنك ما بتشوفش كده كتير؟ بتبايع لي يا جميلة عشانيني. عشان يدي عشان انت واحش تدي